أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا استخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون, إن يقولون إلا كذبا فَلَنَكَبَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَفَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم مدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها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 فأو إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من اللهمة ويهيئ لكم من أمركم من فقه وترش الشمس إذا طلع السذور عن كهفيم سذور عن كهفهم ذات اليمين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 وتحسبهم أيقابا وهم رقود ولقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعيه بالوطيد لو اطلاس عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولم لست منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كم لبثهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فباتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلصف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك آثرنا عليهم لعلموا أن وعد الله حقا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَلَذَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانًا رَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَسْتَقِذَّ لَنَتَسْتَقِذَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الْوَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ويقولون خمسة ثادثهم كلبهم رجما, رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي آلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل إني فاعل ذلك غدا إلا, إلا أن يشاء الله وانكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهسهم ثلاثمائة سنين, سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبطر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي. والعشى يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتباهوا وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أتذنا للظالمين نارا نارٍ أحاط بهم ترادقها وإي يستغيث يغاثوا بما يغات بما إنك كالمهل, كالمهل يشوي الوجوه يغات بما إنك يشوي الوجوه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 يحلون فيها من نسا ورمل ذبيون ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من صودو واستبرق مستكيل فيها على الأراك نعم الثواب. نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما, جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلس الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا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 وما أظن السات قائمة ولأردت إلى ربي لأجد النخير منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوعك رجل لكنه الله ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربى أحدا ولو لا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء الله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 فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها وهي خاوية على عروشها. ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله من دون الله وما كان منتصره هنالك الولاية لله الحصى هو خيرا ثوابا وخير نقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما كما إن انزل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما فاصبح هاشيما تذروها الرياح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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس كان من الجن ففتق عن أمل ربه أفتتقلونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إِنَّ السَّارِقِينَ بَدَلناهُ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذِي الْمُضِلِّينَ عِزًا وَيَوْمَ يقول ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأ المجرمون النار فظنوا أنهم معاقوها ورأ المجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرا.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 وَاتَقَدُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُهُ زَوَاءٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَسِيَ مَا قَدَّمَتِ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّ أَكِنَّتَ الْأَيِّ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 وتلك القراء أهلكناهم أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى فت هؤلاء برح حتى أبل ومجمل البحرين أو أنضي أو حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا لَسِيَاحُهُمَا لَسِيَاحُهُمَا فَتَسْقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَنِ فَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينا إِلَى الصَّخْرَةِ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 قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نترا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي طبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا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 فخشينا أي يرهقهما طغيانه وسفره فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاته وأقرب رحمة وأما الجداو فكان لغلامين يتيمين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 ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأسلوا عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه, وآتيناه من كل شيء سببا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا فيعذبه عذابا نكرا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 حتى إذا بلغ مطنع الشمس وجدها تطلع, على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 حتى إذا سوَى بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نرا قال أتوني قال أتوني أفرغ عليه قطرا فمستطع أي يظهرو فمستطع أي يظهرو له نقبا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 أفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّمَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الذين ضلت عيوهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذالك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلاء خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي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 من كان يرجو لقاء ربي فليعمل فليعمل لا عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا